بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الماسك الفراحي المبتور وتكون جبالك وأما من تخلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأصدق